أَسْتَوْفُوا لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَوْفُوا لَهُمْ لَن يُوفِيَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أُمَّنَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْسَوُا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تلهكم أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عن ذكر اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من